ولا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله قل يا عباد السماوات والارض الغيب الا الله وما يشون ايانا يبعثون